بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا العدو وعدواكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول واياكم اِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادًا اِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ إن يصفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفاكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير فَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى فََ تُؤ مِنوا بِلهَّهِ وَوحدَهُ إِلَّا قَوْلَ إبهِيمَ لِأَبيِيهِلَ أسَغْفِ النَّلَك إِلَّا قَوْلَ إبرااهمَ لِأَبيِيهِلَ تَغْفًِاَّلَكَ وَمَا أَمكُ لَ مِنَ اللهَّهِ مِ شيءَيْ رَبَّّنَا عَيكَ تَوكَلْناَا وَإِلَكَ أَنَ بنَا وَإلَكَ